وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها, ليفسد فيها ليفسد فيها ليفسد فيها ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد والله لا يحب الفساد ويسئلونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير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 ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا امته مؤمنة خير من مشركة ولا امته مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمعفورة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. ويسألونك عن المحيط قل هو أذن فاعتزل نساء في المحيط فاعتزل في المحيط فاعتزل النساء في المحيط ولا تقربهن وَلَا تقربهن وَلَا تقربهن وَلَا تقربهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمرك الله. فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين الشيطان يعدكم الفقر يأمركم بالفحشاء ويأمركم بالفحشاء بالفحشا والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله آسيع عليم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحلا الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتها فانتها فمن جاءه موعظة من ربه فانتها فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار وَمَن عَاد فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ وَمَن عَاد فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ مِنَ النِّسَاءِ من النساء والبنين والقناقير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرف ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم ولا يحبونكم ولا يحبونكم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله واذا لقوكم قالوا آمنا واذا خاله عض عليكم الانامل من الغيظ قل الموت بغيظكم ان الله عليم بذات الصدور والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكر الله والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكر الله والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا فاستغفروا لذنوبهم فاستغفرو لذنوبهم وما يغفر الذنوب إلا الله ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون متاع قليل متاع قليل متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهد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 والذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة إنه كان فاحشته ومقته وسائر سبيله قل متى قليل قل متى عد قليل قل متى عد الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أي يقتلو أو يصلبو أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض أو ينفوا من الأرض أو ينفوا من, ينفو من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم عف الله عن ما سلف عفَ اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ عفَ اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقمُ اللَّهُ مِنْهُ عفَ اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقمُ اللَّهُ مِنْهُ وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزيزٌ ذُو انتقام ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا ومن يرد الله فتنته ومن يرد الله فِتْنَتَهُ فَلَن تملك لَهُ مِنَ الله شيئا اولئك الذين لم يرد الله ان يطهر قلوبهم أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحنو نغزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقربوا الفواحش ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذَرikum وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إن جعل الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحش أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بقى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن.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 حجاب وبينهما حجاب على الأعراف رجال يعرفون كل ملبسهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون لم يدخلوها وهم يطمعون لم يدخلوها وهم يطمعون وما وجدنا لأكثرهم من عهد وما وجدنا لأكثرهم مِنْ عهد وإيو وجدنا أكثرهم لفاسقين وإيو وجدنا أكثرهم لفاسقين متاعون في الدنيا متاع في الدنيا متاع فِي الدنيا ثم إلىنا مرجعهم ثم نذقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون وحال بينهم الموج وحال بينهم الموج وحال بينهم الموج فَكَانَ مِنَ الْمُغْرِقِينَ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرِقِينَ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرِقِينَ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ وجاهه قومه يهرعون إليه وجاهه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء إبناتهن أطهر لكم فاتقوا الله فاتقوا الله ولا تحزنوني في ضيفي اليس منكم رجل رشيد وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وراودت وراودته وراودته وراودت وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وغلقت الابواب وقالت هيت لك وقالت هيت لك قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها ولقد همت به وهم بها لولا أن رأبرها نربي كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، إنه من عبادنا المخلصين، إنه من عبادنا المخلصين، واستبق الباب وقدت قميصه من دبر، واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوء إلا أي يسجن أو عذاب أليم. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أي يسجن أو عذاب أليم.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 فَلَمَّا رَأَى قَميصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ان كيدكن عظيم يوسف اعرض عن هذا يوسف اعرض عن هذا واستغفري لذنبك واستغفري لذنبك واستغفري لذنبك, واستغفري لذنبك انك كنت من الخطئين انك كنت من الخطئين وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه تراود فتاه عن نفسه تراود فتاه عن نفسه قد شغفها حبا قد شغفها حبا قد شغفها حبا إنا لنا في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وأعتدت لهن متكأ وأتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهم وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنا فلما رأينه فلما رأينه أكبرناه وقطعنا أيديهن فلما رأينه أكبرناه وقطعنا أيديهن وقلنا حاش لله ما هذا بشرا فَلَمَّا رَأَيناهُ أَكْبَرناهُ وَقَطَّانَ أَيْدِيَهُ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِن هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ إِن هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ قالت فذلك الن الذي لم فيه ولقد رأيته عن نفسه فاستعصم ولقد رأيته عن نفسه فاستعصم ولئلا لم يفعل ما أمره ليسجن ولا يكون من الصاغرين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 فاستجاب له ربّه فصرف عنه كيدهن، فاستجاب له ربّه فصرف عنه كيدهن. إنه هو السميع العليم. وقال الملك أتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأل قال أرجع إلى ربك فاسألهما بالنسوة بال التي قطعنا أيديهن إن ربي بكيدهن عليم إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ رأوتن يوسف عن نفسه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 ذلك ليعلم أنني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي وَمَا أبرئ نفسي إن النفس لأم معرفة بالسوء. إِ نفسَلَ أَم مرَة وجعلوا لله أنذا الذي يضل عن سبيله قلت متعوا قلت متعوا قلت متعوا فإن بصيركم إلى النار ولقد جعل في السماوات برجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان الرجيم، وحفظناها من كل شيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر، وينهى عن الفحشاء. وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها ففسقوا فيها ففسقوا فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا فدمرناها تدميرا ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة انه كان فاحشة انه كان فاحشة وساء سبيلا وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا حجابا حجابا جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا حجابا مستورا حجابا مستورا حجابا مسطرا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوه فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم رد ما أجعل بينكم وبينهم رد ما بينكم وبينهم رد فَمَا اسْتَطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا وَمَا لَهُ نَقْبًا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشراً سوياً قالت إني أعوذ بالرحمن منك قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقياً قالت أنّا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم يمسسني بشر ولم يمسسني بشر ولم أكن بغيا ولم أكن بغيا ولم أكن بغيا يا اخت هارون ما كان ابوك امراسا ما كان ابوك امراسا وما كانت امك بغيا وما كانت امك بغيا ولا تمدن عينيك ولا تمدن عينيك الى ما امتنا به ازواجا منهم زهره الحياه الدنيا زهره الحياه الدنيا زهره الحياه الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى ولوط آتيناه حكمة وعلم ونجينا ونجينا ونجيناه, ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث كانت تعمل الخبائث كانت تعمل الخبائث انهم كانوا قوم سوء فاسقين والتي احصنت فرجها والتي احصنت فرجها والتي احصنت فرجها فنفخنا فيها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وبنها آية للعالمين والذين هم لفروجهم حافظون هم لفروجهم حافظون حافظون حافظون إلا على أزواجهم إلا على أزواجهم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن يتغاورا بذلك فأولئك هم العادون فأولئك هم العادون الزانية والزاني فاجلدوا الزانية والزاني الزانية والزاني فجلد كل واحد منهما مئة جلدة الزانية الزانية الزانية الزانية والزاني والزاني والزاني والزاني الزانية والزاني فجلد فجلد فجلد فاجلدوه فاجلدوه فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلده فاجلدوا كل واحد منهما مئة كل واحد منهما 100 جلده كل واحد منهما 100 جلده 100 جلده مئت جلده, مئت جلده فجلد كل واحد منهما مئة جلدة، فجلد كل واحد منهما مئة جلدة، ولا تأخذكم بهما رفعة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، والشهد عذابهما طائفة من المؤمنين.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 إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات اولئك مبرأون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها فلا تدخلوها فلا تدخلوها فلا تدخلوها فلا تدخلوها فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم رجعوا فرجعوا فرجعوا فرجعوا فرجعوا وأذكى لكم والله بما تعملون عليم قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم ان الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وَاللَّيْظْرِبْنَ بِخُمُرِهِمْ عَلَى جُيُوبِهِمْ وَلَا يُبَدِّي نَزِيَّتَهُنَّ وَلَا يُبَدِّي نَزِيَّتَهُنَّ إلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَرَائِهِنَّ أَوْ أَبَائِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أو أبنائهم أو أبناء بعولتهم أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمنهن أو التابعين أو التهاب عين غير أُولِّ الاربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهم ليعلم ما يخفين من زينتهم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون واليَستعفِفَ الَّذينَ لا يجدونَكَ حنَّ حتى يُغنيهُم اللهُ من فضلهِ والَّذينَ يبتغونَ الكِتابَ مِمَّا مَلَكَتْ أيمانُكم فكَاتبُهم إن علِمتُم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَّحْجُورًا وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَلَا يَزْنُونَ وَلَا يَزْنُونَ ولا يزنون ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقا ثما ومن يفعل ذلك يلقا ثما يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا الا من تاب وآمن وعمل عملا صارحا وعمل عملا صالحا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سِيَأَتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْأَمْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ بَلْأَمْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ أفريت إما تعناهم سنين إما تعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وَمَا يبغي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ وما يستطيعون وما يستطيعون وكان في المدينة تسعة رهطين يفسدون تسعة رهطين يفسدون تسعة رهطين يفسدون في الأرض ولا يصلحون يفسدون في الأرض ولا يصلحون أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أتأتون الفاحشة أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون إنكم لا تأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين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 نمتعهم قليلاً نمتعهم قليلاً ثم نطرهم إلى عذاب غليظ نمتعهم قليلاً ثم نطرهم إلى عذاب غليظ وأما الذين نفسقوا فمأواهم النار وأما الذين فَسَقُوا فمأواهم النار كلما أرادوا أي يخرجوا منها أعيدها فيها وقيل لهم ذوق عذاب النار وقيل لهم ذوق عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. يا نساء النبي ما من يأتي منك نبي فاحشة مبينة يضع عفله العذاب ضعفين يضع عفله العذاب ضعفين ضعفين يضع عفله العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا إن المسلمين وال